وَطَالُهُ لَن تَمَسَّنَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَقُلُ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَآتِ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا من فذا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم, ثم أنتم هؤلاء تقتلون تَأْكُم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةٌ تراجعكم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى شد العذاب وما الله بغافل وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ولا هم سَمْعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا رَقَنَا وَلَكَ الْحَمِدَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضباب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 اسْتَكبَرتُم فَفرَرطًَا كَالذَّبَةُ وَفَريقًا تَبُتُلون وَقَلُ قُلوهُ نَا غُلْْف بَلَّ وَنَهُم اللهَّهُ بِكُفرْرِهِم فَقَللَ م يُؤِّنون وَلََّا جَمْ كِتابَابُ مِن قَدْ يَقُولُ لِمَا مَعَهُ وَكَانُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّعْرِفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى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 للكافرين عذاب مهين الله الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الله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 وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله مِن قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 قل بيسم ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين الله اكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله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 والله عليم بالظالم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الله الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَلَا تَكْفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ بِ تَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا له في مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا را الى وقولوا انظروا واسمعوا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم سَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ بالإيمان فقد ضل فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لهم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا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 وما تبقى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 Allah.